وَأَنزَلْنَا مَعَهُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَأَنزَلَ الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ انقوينازيز ولقد ارسلنا نوحا واذا غيما وجعلنا في ذريته غيما نضوا وتلك فمنهم مهتد فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم பயன وَآتَيْنَا الْعِيرَ فِي جِيْلٍ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ تَبَعُوا فَتَنًا وَرَحْمَةً وَرَبَّانِيَّةً نِبْتَدِعُوا وَرَانِيَتْ نِيَّتَ نِبْتَ دَعُوهَا مَا كَتَبْنَا غَ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 يُتِيكُم كَفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُم نُّورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِر لَّكُم وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لَا يَعْلَمُ مَا أَفْلُلُ الْكِتَابِ أَلَا يَقُودُونَ عَلَى الشَّيْءِ أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله